وَمَن لَّمْ يَشْهَدْ رَبَّنَا إِنَّهُ كَانَ na'iya li yunziru أول عاد الكافرين أ ولم يروا أن لا خلقنا لهم مما عملت أيدي لا أنعاما فهم لها ملكون بل للاها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ان قوا الا ذاكرون اقر ا القود على الكفرين وما أعلنه الشعر وما يبغي له إنه İzlediğiniz مَا عَمِلَتْ يَدَيْهِ مَا أَنَّمَا أَرَوَاهَا يَبْلِغُهُ إل إِلَّا إِلَّا دِرُّهُ أَأَنْعَمَ الَّذِينَ ويحق القول على الكافرين ويحق الهم في منافع وما اشتكى انقضى